بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقول المصنف رحمه الله باب الرهن وغيره ذكر كما ترون في هذه الأحاديث من الأحاديث المتعلقة بأبواب شتى هذا الحديث يتعلق بالرهن وذكر أيضا حديثا يتعلق بالحوالة وكذلك في باب الإفلاس وهكذا الشفعة والوقف وشراء الإنسان الصدقة التي تصدق بها فوجدها معروضة مثلا أو نحو هذا وهكذا أيضا العدل في الهبه تحبة الأولاد وتأجير الأرض بجزء من الغلة وهكذا أيضا العمر والرقبة ونهي الإنسان أن يمنع جاره من أن يضع خشبه على جداره وكذلك غصب الأرض هذه كلها أدرجها تحت هذا الباب باب الرهن الرهن من العقود التي يحصل بها التوثق في الحقوق مثل الشهادات والضمان والكفالات زين المقصود بهذه جميعا هو التوثيق فالله عز وجل يقول وأشهد إذا تبايعتم من أجل توثيق الحق وهكذا أيضا الكفالة من أجل أن يضيع والضمان الرهن أصله من الحبس والإقامة من الحبس والإقامة والثبوت والدوام تقول فلان مرتهن بعمله الإنسان مرتهن بعمله يعني أنه مرتبط به فيطلقه عمله أو يأثره ويمكن أن يقال في معناه الشرعي بأنه جعل المال وثيقة جعل المال وثيقة يمكن أن يقال في معناه الشرعي بأنه جعل المال وثيقة بحيث يستوفي صاحب الحق من هذه الوثيقة إذا احتاج إلى ذلك بسبب عجز أو مطل أو نحو هذا كما سيأتي إن شاء الله ويمكن أن يقال إنه توثيقة دين بعين توثق الدين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه يمكن استيفاؤه هذا الدين أو بعضه من هذه من هذه العين أو من بعضها يعني قد تكون هذه العين أكثر من الدين قد يأتي إنسان ويقترض منك خمسة آلاف وتطلب منها الرهن فيعطيك سيارة تساوي سبعين ألفاً ويقول هذه هذا مفتاح السيارة هذه السيارة عندك رهن ويمكن أيضاً أن يشتري منك إنسان شيئاً بدين يقول لك بعني جهازك الحاسب بثلاثة آلاف وأنا سأعطيك في نهاية الشهر وهذه الساعة تساوي سبعة آلاف تكون عندك رهن من أجل أن يضمن الإنسان حقه هذا هو المقصود بالرهن فيتوثق الإنسان بهذه الطريقة ويقول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما اشترى من يهودي طعاما هذا طبعا أمر لا يحتاج أن ينبه عليه وهو أنه يجوز التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار حتى المحاربين في البيع والشراء هذا جائز لا إشكال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتبايعون مع اليهود وكان بعضهم بعض الذين كانوا يتعاملون معهم من غير المسلمين من الكفرة بعضهم في المدينة وبعضهم يأتي من خارج المدينة يأتون من الشام الانباط من مصر ويبيعون في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة كعب مالك لما جاء الرجل النبطي من أنباط الشام فقال مي يدلني على كعب بن مالك معه كتاب لكعب بن مالك فهذا رجل تاجر جاء ليبيع في المدينة ثم يرجع وآكذا كانوا في زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عبر العصور لا إشكال فيه ولا نكير واضح فالبيع والشراء مع الكفار بجميع طوائفهم جائز ولا محظور فيه لكن قد تكون المصلحة في تركه إذا كان هؤلاء يتقوّون بهذا المال على حرب المسلمين من المحاربين الذين يحاربون يتقوّون بهذا المال فعند إذن يقال يحسن أن لا يبايعهم الإنسان لا يبايعهم لكن هل يحرم عليها أن يبيعوا يشتري منهم في غير ما يتقوّون به بعينه كالسلاح لا يجوز أن يبيع لهم السلاح ولا الأشياء المباشرة التي تمكنهم في بلاد المسلمين كان يبيع لهم مثلا مواد بنا يبنون فيها مساكن لهم في بلاد المسلمين التي احتلوها أو أشياء مباشرة تصل إلى جيشهم فهذا لا يجوز فهو من إعانتهم لكن البيع والشراء في أشياء أخرى ليس مع هذا الجيش الغازي ولا نعم مع أمم الكفر عموما الجواب أنه يجوز البيع والشراء مع هؤلاء ولا يكون من فعل ذلك قد ارتكب شيئا محرما فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه رهن درعه عند يهودي بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله فهذا جاء تفسير فيه تفسير الطعام الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم كان من شعير بثلاثين صاعا والدرع تساوي أكثر من ثلاثين أكثر من ثلاثين صاعا وبهذا نعرف أن الرهن قد يكون بأكثر من الدين لكن سيأتي أنه إذا بيع هذا الرهن فإنه يستوفي حقه من ثم يعيد الباقي له إلا إذا قال له إن أتيتك بحقك وإلا فالدرع لك لو قال له هذا فإنه لا يرجع عليه بشيء ولا يحق له أي طالبه ولو كان أكثر ولو تغير سعره في السوق فإنه لا يحق له لو رهنه أرض وقال له هذه الأرض رهن أقرضني لمدة عشر سنوات فأقرضه بعد عشر سنوات وإذا بهذه الأرض تساوي أربعة أضعاف السعر الذي كانت تساويه وكان قد قال له إن وفيتك وإلا فالأرض لك فعند إذن فالأرض له مع أنه تغير السعر كانت الأرض تساوي مثلاً 25 ألف والآن تساوي 100 ألف فهذا لا إشكال, لا إشكال فيه لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعا رهنه عين مال لأن المال قد يكون نقودا وقد يكون متاعا ثيابا أو درعا أو سلاحا أو أثاثا أو سيارة أو نحو هذا جملا فرسا فهذا لا إشكال فيه لكن هل يمكن هل يصح أن يكون الرهن بمنفعه وهل يصح أن يكون الرهن بدين يصحه لما يصح الراجح أن هذا يصح لا إشكال فيه يصح كأن يقول له مثلا نعم هذه الدار هذه الدار أو هذه الدكاكين أو هذا السوق إن لم آتك بحقك في نهاية الشهر وإلا فلك أن تؤجرها وتستوفي تستوفي حقك واضح يقول أرهنك هذا المطعم أرهن عندك هذا المطعم في فنهاية الشهر إذا ما سلمتك حقك طبعا المال يجمع المرتهن الذي وضع عنده الرهن يجمع الدخل ثم بعد ذلك ينظر في نهاية الشهر فإن رهنه وإلا استوفى حقه من المال واضح لكن لو كان المطعم ما يشتغل إلى الآن فقال له إلى نهاية الشهر إن لم أوفك حقك وإلا فأنت شغل هذا المطعم أو أجر هذا المطعم بقدر ما تستوفي حقك ما المانع من هذا إنسان ضمن حقه لا مانع منه فهذا الآن بمنفعة ولا بعين بمنفعة لأن العين هي ما يصير إليه بالتملك يعني يقول له خذ هذا الشيء لك خذ هذه السيارة لك خذ هذه الثياب لك خذ هذه الكتب مثلا أو نحو هذا واضح الأودين كان يعطيه وثيقة ويقول له أنا عندي مستخلصات من الدولة قدرها كذا وكذا وكذا تفضل ويكتب له وكالة شرعية باستلامها فيقول له إذا لم أوفك فكل هذه الوثائق عندك تستطيع أن تستوفي هذا المال سواء كان المال عند الدولة أو كان عند شركة أو كان عند أفراد وتستوفي حقك الآن بدين ما الإشكال في هذا لا إشكال فالراجح أن هذا يجوز أن يكون الرهن بالدين وأن يكون أيضا بإيش وأن يكون بالمنافع وأن يكون أيضا بمال والقاعدة أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها لكن يستثنى من هذا جيد يستثنى من هذا الأشياء التي ورد النهي عنها واضح كل شيء يجوز رهنه يجوز يكون شيء يجوز بيعه يجوز رهنه استثنى من هذا الأشياء التي تؤول إلى الرiba واضح يعني الآن البر بالبر واضح أو الأجناس الربوية المتحدة بر مع شعير أو نحو هذا قلنا هذه لابد فيها من إيش التقابض لو قال له أعطني مئة صاع من البر وأعطيك بعد ستة أشهر وهذه أربعمائة كيس من الشعير في هذا المستودع هي رهن عندك تأخذها إذا تأخذ بقدر أو تأخذها لك بدلا منها هذا يصلح يجوز لا ليش لأنه لابد من التقابض فهنا ما في تقابض وزي ما ذكرنا في مسألة الذهب لو أنه جاء إليه وقال له أقرضني جيد بعني هذه السلسلة وسأعطيك بعد أسبوع وهذه القطعة من الذهب حزام ذهب ولا كذا خلى عندك إذا ما جبت لك هذا تستوفي منه يصلح هذه الطريقة ما يصلح مع أن هذا يجوز بيعه لكن إذا كان ذلك يأول إلى الربا، فإنه لا يجوز واضح وفي بعض الصور العلماء يختلفون فيها لكن يكفي بعض الصور الواضحة وإلا مثلا لو رهنه ثمرا قبل بدو صلاحه هذا في نهي عن البيع واضح هذا لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه ولا ما يجوز شوف كل ما جاز بيعه جاز رهنه فما الذي يستثنى الآن بيع الثمر قبل بدو الصلاح هذا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه يجوز رهنه ولا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كما سبق لكن لماذا نقول يجوز رهنه لأن الرهن ما هو بيع فتبقى عنده حتى يبدو الصلاح فإذا أصابتها الآفة فلم يحصل بيع أصلا واضح فإذا بدى صلاحها فعند ذلك يمكن أن يستوفي ويمكن أن يرجع يرجع له ذلك الثمن أو المال الذي اقترضه منه هذا واضح طيب متى يكون الرهن هل يشترط أن يكون في مجلس العقد وإلا نقول مالك شيء لو أخذه قبل مجلس العقد هل يصح ما المانع من هذا لا يوجد مانع قال له أبغى أشتري منك سيارتك هذه بستين ألف لكن أبعطيك كل شهر ألف ريال قال له أنت أولا تعطيني رهن وبعدين أنا خلني قال خذ هذه رهن ورح شاور وأنا جاد وسأعطيك في كل شهر وكذا فأخذ منها رهن ساعة تساوي مئة ألف. وقال له هذه رهن عندك. وذهب وشاور وفكر. فذهب وشاور وفكر وجاهه قال له خلاص قبلت أن أبيع. وكان قد قبض الرهن قبل. يصح هذا ولا ما يصح؟ الأقرب أنه يصح. طيب ويصح في مجلس العقد عقد البيع ويصح بعده لو أنه جاء وباع له. هذه السيارة بالأقصاد وبعد كم يوم جاء إنسان وقال له وش اللي يضمن لك فلان اشترى من فلان سيارة وما عطاه وكذا وعليه ديون وما يدريك فذهب إليه وقال له أنا بعتك السيارة بديون بدين وأنا أريد أن أتوثق من حقي تعطيني رهن فأعطاه رهنا حتى أسكي البيت مثلا قال له هذا رهن فهنا يجوز يصح لأن التوثق يحصل بهذا مع أنه حصل بعد العقد جيد وهل يلزم الرهن الآن الرهن هل يلزم بقبضه قبض المرتهن له ولا بمجرد العقد حصل بينهم اتفاقية وكتبوا ابيع لك كذا بقيمة كذا وكذا وترهنني ترهنني الا صك العمارة الفلانية واضح الآن هذا الرهن ما بعد عطاه السك أو قال أعطيك السيارة رهن سيارتي الفلانية ولا أعطاه إياه فهل يلزمه بمجرد العقد ولا لابد من القبض يعني لو أنه عقد تعاقده وياه وما أعطاه حصلت ظروف ما التقوا دوره ما بحث عن سافر ذاك هل يلزمه ويقال الآن القضية أن هذه السيارة مرهونة أصلا ولا يجوز لذاك أن يبيعها وتترتب عليها جميع حكام الرهن ما بقي عليه إلا التسليم أو يقال لا لا ينفذ هذا الرهن إلا إذا قبضه المرتهن من أهل العلم من يقول لا ينفذ إلا إذا قبضه المرتهن وإلا ما الفائدة كيف يتوثق همهم هم قادر يتوثق من أصلا المال اللي ارتهن من أجله هذه السيارة فكيف بالرهن والأقرب الله أعلم أن ذلك يلزمه لأن هذا عقد بينهما ويجب الوفاء به فلو طالبه عند القاضي ذهب قال أنا أطالبه بالرهن فإنه يلزم بدفعه إليه يلزم بدفعه لكن الأحسن للإنسان أن يتوثق من حقه فلا يقبل أن يكون بمجرد العقد ويذهب ولا يقبض من هذا الرهن يقول لا سلم لي هذا الرهن حتى يحصل التوثق التام فإذا جاء رجل مماطل فهو أصلا حتى لو طالبه عند القاضي بأصل ماله هو رجل مماطل وقد يدعي أنه مفلس إلى آخره فكذلك يفعل بالرهن وقد يحتال للتخلص من هذا الرهن فالشاهد أن الأحوط للإنسان إذا راد أن يوثق حق أن يوثق حقه أن يقبض هذا الرهن. طيب إذا عرفنا أن الرهن يكون بكل ما يجوز بيعه وأنه وأنه أن أن أن يجوز قبل المجلس العقد وبعده وأثناء مجلس العقد ويكون بالقبض وبالعقد إلى آخره بهذا نعرف أنه لا يصح الرهن. بما لا يجوز بيعه بما لا يجوز بيعه واضح بما لا يجوز بيعه مثل ايش الجو بارد والذين جيد طيب وش اللي ما يجوز بيعه الكلب لو قال لنا عندي كلب صيد او كلب بوليسي هذا الكلب البوليسي يساوي أربعين ألف ريال أعطيكي يا رهن مقابل هذه السلعة اللي بعشرة ألف يجوز ولا ما يجوز ما يجوز فالكلب لا يجوز بيعه حتى لو كان كلب صيد أو كلب حراسة زرع أو كلب غنم يجوز كذلك لو قال له أنا عندي لقطة شرازية هذه القطة تسؤالها خمسة ألف وأنا شاري منك الساعة ميتين ريال خذ هذه يقول له لا لأننا سلمناها عن ضيع السنور بيع جوز الخمر لو قال له عندي ما صنع خمر أرهنك إياه ولا يمكن هذا المصنع يشتغل إلا بصناعة خمر ما ينتفع فيه بشيء ثاني أو خمور كميات من خمور مستودع هذا لا يجوز لأن الخمر لا يجوز لا يجوز بيعه طيب هذا الرهن الآن استلمه المرتحن قال اتفضل هذه العمارة فيها عشر شقق وهي رهن عندك جديدة ما بعد أجرناها ولا صار لها شيء هي رهن لو ما جبت لك نهاية العام ممكن أن تبيع هذه العمارة و أو تؤجرها أو قال له كلام هذا بعد ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع جاله وقال يا فلان الآن العمارة جاسة معطلة وهي رهن عندك وأنا سأنتظر عاما كاملا لا أؤجرها فأريد أن أؤجر هذه العمارة ويبقى الرهن عندك فقال له المرتهن لا أنا ما أقبل هل يجوز له أن يمتنع ولا ما يجوز الآن هذا أمر هل يتضرر المرتهن به ولا ما يتضرر يتضرر ما يتضرر هو ألزم ما عليه أن يبيعها العمارة نهاية العام فهذا يقول أنا متضرر الراهن صاحب الراهن يقول أنا متضرر أنا الآن منحبسة فيها عشر شقق ممكن أجرها بأجار قد يوفي دينك وزياده فلماذا تعطلني من مصالحي هذه بشيء لا يتضرر به المرتهن فإنه لا يجوز له أن يمتنع ولو امتنع أجبر لأن الشريعة ما جاءت بالضرر لكن لو أنه أراد أن يفعل شيئا من شأنه أنه يتضرر به لو أراد الراهن صاحب الرهم أن يفعل شيئا في الرهم يتضرر به المرتهن يتضرر به المرتهن فعندئذ لا يجوز له ذلك طيب الآن هذا الرهن قد يكون له نماء يعني الآن عمارة تؤجر الأجرة لمن؟ النماء لمن؟ لصاحب الرهن المالك الأصلي النماء له الأجرة له هذه أسواق هذه دكاكين فالأجرة لصاحب الرهن اللي يسمونها الراهن اللي هو المالك الأصلي ما هو اللي يوضع عنده الرهن من أجل الاستفاق لا قد يكون هذا الرهن دواب. رهنه ناقة هذه الناقة فيها حليب فهذا الحليب لمن هذا الحليب يكون لمن إذا كان إذا كان المرتهن إذا كان هو الذي يعلفها ويقوم عليها فإن له أن يركبها وأن يحلبها بقدر المؤونة واضح؟ يعني لو فرضنا أنه أنه ينفق عليها كل يوم معدل عشرين ريال عشرين ريال فإنه يحق له من الانتفاع بها بهذا المقدار من الحليب والركوب لو فرضنا أن ينفق عليها كل يوم معدل مئة ريال جيد فإنه ينتفع بها بهذا المقدار فإذا كان الحليب اللي فيها أكثر من النفقة هو ما ينفق مثلا هي جالسة عنده وساكن في مكان في برية في كذا وترعى من العشب ولا ينفق عليها شيء فيكون درها لمن لصاحبها ويقول ولا يحق له أن يركبها اللي هو المرتهن إذا كان لا يبذل نفقه وليس عليه في ذلك مأونة نعم وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بقدر نفقته بقدر هذا من عدل الشريعة بقدر ما أنفقت تركب الظهر يركب بقدر نفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة بقدر نفقته إذا كان مرهونا فلا يضيع حق صاحب حق الراهن فالشريعة ما جاءت بهذا لكن لو كان الشيء لا يحتاج إلى مؤونة رهنه دارا وليس فيها أي مؤونة هل يجوز له لهم يسكنها المرتهن؟ ها؟ ما يجوز لو رهن السيارة قال هذا مفتاح السيارة وهذه ها هل يجوز لا يذهب عليها ويجي و... ويقول أنا بنتفع بهذا الرهن الجواب ما يجوز ما يجوز فإذا كان ليس له ماون فإنه لا ينتفع به هذا ضابط هذه المسألة طيب إذا كان الإنسان أعطى لغيره رهنا ثم قال له: طيب هذا رهن مقابل كذا، فإن أذن له ببيعه، قال: فإن وفيتك وإلا فهو لك، أو قال: فبيعه واستوفي منه، فإنه يبيعه. لكن لو ما قال يبيعه، قال: تفضل هذا صك بيتي رهن، وجاءت المدة هاي فلان ما أعطاه. ماذا يصنع هل يبيع من نفسه لا يمكن أن يبيعه من الحاكم رفعا للنزاع قد يبيع وتكون مشكلة وإلا فالمقصود من الرهن وتوثيق الحق لكن ممكن أن يجري هذا بطريقة تكون أبعد للنزاع والشقاق بين الناس والشر والله المستعان هذه بعض المسائل اللي تتعلق بالرهن وإلا هذه الموضوعات كما ترون كل موضوع باب كبير ولو أردنا أن نأتي على المسائل في طول الزمان وليس هذا هو المقصود أصلا كما ذكرنا في البداية أن لا نتوسع في هذه الأشياء وهناك كتب أوسع من هذا تذكر فيها مسائل أخرى لكن هذه من أهم المسائل والله أعلم فضل نعم هذا الحديث تضمن شيئين تضمن تحريم المطل مطل الغني مطل الغني ظلم وتم وتضمن أيضا مسألة الحواله، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع المطل حقيقته هو منع الحق عن صاحبه وقت الاستحقاق منعه عن صاحبه والعلماء تكلموا رحمهم الله هل يكون مماطلا بمجرد ما يأتي وقت الاستحقاق فما أعطاه وذاك ما طالب فسكت هذا وسكت هذا هل يعتبر مماطل كان يجب عليه يدفع له حقه أو لابد من المطالبة متى يحكم عليه بأنه مماطل طبعا المطل لا يكون الإنسان مماطلا إلا إذا كان غنيا يعني عنده وفاء لكن لو كان مفلسا وما استطاع فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نظرة إلى ميسرة ما يتعلق بموضوع المطل وإن كان يعني هذا ليس هو المقصود الأساس الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته هذا مقيد بقيد ما لم يكن ما لم يكن والدًا ما لم يكن والدًا فإنه لا يحبس بسبب الدين الذي يطالبه به ولده وكذلك لا يستطيع أن يجرجره في المحاكم من أجل تحصيل هذا المال لا يحضر والده في المحكمة عشان يقول يوفيني هذه الأموال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وما تملك أنت ومالك لأبيك كذلك لا يغتاب والده من أجل قضية مال تأخر في سداده بعد ذلك تأتي قضية الحواله، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع إذا أتبع حقيقة الحواله بعض أهل العلم يقولون هي بيع دين بدين بيع دين بدين هذا الإنسان يطالبني عشرة ألاف أقول له اذهب إلى زيد فأنا أطالبه عشرة ألاف هذا الدين بهذا الدين اذهب واستوفي منه بعض أهل العلم يرى أنها بيع دين بدين والمعروف أن بيع الدين بالدين أنه فيه إشكال إلا إذا كان على نفس الشخص بضوابط لكن على آخر الذين فسروا الحواله بأنها بيع دين بدين قالوا هذه الصورة مستثنى بيع دين بدين وبعضهم يقول هي ليست ببيع وإنما هي نقل دين من ذمه إلى ذمة وكأن هذا أقرب الله تعالى أعلم نقل الدين من ذمة إلى ذمة هذا يطالبني فأنا في ذمة فلان لي حق فأنقله إلى ذمة فلان طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع هذا الضابط وبهذا الشرط على مليء لو أنه أتبعه حوله على إنسان مفلس فإنه لا لا يتحول لا يتحول والأمر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتبع أحدكم من أهل العلم من أخذه على ظاهره أنه للوجوب الأصل أمن الأمر للوجوب إلا لصارف ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قبول الحواله إذا كانت على مليء وينبغي أن يضاف بعض الشروط أيضا ما هو فقط ال أن يكون على مليء بل هناك أمور أخرى أن يكون هذا المحال إليه المحال عليه أن يكون قادرا على الوفاء يعني بماله يعني مليء وبقوله يعني غير كذاب كل ما جلّمه قال له أبدي أنا اليوم العصر جاي أبوفيك يوم إني وصلت البيت عند بيتك وإذا بنسيت بي المال لكن مالك إلا غدا إن شاء الله تعالى أجيك الساعة العاشرة صباحا وينك فيه بس أنا أجيك إن شاء الله ولا تدري اخذ هذا الشيك فضل ويعطيهيه ويروح ذاك ويلقاه الشيك بلا رصيد ويرجع له ويشتكي عليه يقول معطيني الشيك بلا رصيد يوريه التوقيع يقول شوف لا هذا مو بتوقيع هذا توقيع زوجتي اصلا انا ما وقعت ولا تستطيع انك تحاسبني على هذا التوقيع حول ولا قوة لما ويذهب إلى ناس معارف له يكلمهم توسطوا كلموا فلان تعبنا معه وكل يوم طلع له كذبة جديدة فيقول لابد أن يكون قادرا على السداد بماله مليء وأيضا و... يكون صادق زيد يقول بمقاله وأيضا ببدنه ببدنه يقول يمكن أن هذا إذا ما وفى أنه يؤتى به في مجلس القضاء لكن لو كان لا يمكن الاتيام به مثل ما قلنا مثل الوالد أو مثل السلطان الذي لا لا ينقاد ولا يستجيب لي مثل هذا الدين على إنسان له سلطة وحولنا عليه اذهب إلى فلان واستوفي منه هذه المائة ألف خذها من فلان أنا طالب مائة ألف ذهب إليه مرة وألف مرة ولا استطاع أن يصل إليه أصلا يذهب يقدم عند القاضي دعوة عليه يقول جيبوه حتى أستوفي منه قد لا يستطيع هذا فهذا لا يلزمه فيه قبول الحواله سيضيع حقه جيد هذا عند القائلين بالوجوب اشترطوا هذه الشروط والأقرب الله أعلم أن مثل هذا الأمر للندب وليس للوجوب وذلك أن فيه تعاونا وإرفاقا بهذا الإنسان صاحب الدين حينما يحيل إلى آخر فإن مقتضى الرفق به والإحسان أن تقبل ولا يكون الإنسان عنيدا فيذهب إلى ذلك الإنسان ويستوفي منه هذا إذا كان يمكن الاستفاء من ذاك المحال إليه أو عليه لكن ذلك لا يجب لا يجب عليه قد يقول أنا يا أخي أحرج أني أذهب إلى الناس أو يقول بيني وبين هذا الإنسان صلة أو معرفة أو قرابة أو لا أريد أن أحدا يعرف أن بيني وبينك معاملة أصلا أو أني أطلب كمال، فكيف تحيلني على الآخرين؟ قد يكون هذا الإنسان حييا خجولا، يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى أناس تحولني عليهم وتقول لي أو فلان أحرج منه لمكانته لمنزلته لهيبته لمحبته لقربتي، فما أريد، ولو كان يبذل. فإنه لا يلزمه وضح ما يلزمه أن يقبل الإحالة ولهذا يقال يشترط في الإحالة بالاتفاق رضا المحيل المحيل الآن أن تطالب زيدا من الناس عشرة ألاف وهو يطالب إنساناً آخر عشرة آلاف هل لك أن تذهب بذلك الإنسان وتأخذ منها العشرة آلاف وهو ما حالك ولا ولا رضي بهذا الجواب لا هذا يحصل أحياناً يفعله قد يفعله بعض الناس يكون بينهم تعاملات وهم يعرفون بعض فهذه مؤسسة وهذه مؤسسة وهذه ولا زملاء في المدرسة وكذا هذا يطالب بعشرة آلاف وهذا يطالب بعشرة وهذا يطالب, بعشرة وهذا يطالب بكذا واضح وهذا يطالب ذا وهذا يطالب هذا فجأي لي قال لا أنا أطالب فلان عشرة ألاف وهو يطالب عشرة ألاف أعطني العشرة الرجل يماطلني دائما وأنت عندك لعشرة وأنت رجل تخاف من الله أعطني ياها يا أخي لو سمحت يصلح كذا ما يصلح لابد من موافقة المحيل جيد هذا بالاتفاق لكن هل يلزم موافقة المحال قلنا بأن الأقرب أنه يلزم أما المحال عليه فذكر بعض أهل العلم أنه يشترط قبوله والأقرب الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط قبوله يعني بعض الناس وهذا يحصل في تعاملات الناس نشاهده نراه فلان تطالبه بمال واضح؟ فتأتي لي تقول عطني مالي يقول لك أنا أطالب فلان من الناس بقدر مالك أو أكثر منه رح استوفي منه قد يكون يقول له هذا لأي سبب أحيانا تكون العلاقة بينه وبين ذلك الإنسان الآخر يعني بين الآن المحيل والمحال عليه للمحال المحيل والمحال عليه العلاقة بينهم أحيانا يكون فيها سقوط كل فهو يجترع عليه كذا ولا يعني يقول فلان يصبر فلان كذا فلان أعرف لن يشتكيني فلان حالنا وحده ومنها الكلام وهذا يحرج منه أيضا أن يضغط عليه بالطلب فيحيل إليه إنسان آخر يقول اذهب إليه فيذهب إليه فيغضب ويقول فلان أنا وياه نصلح لا شأن لنا لك بنا ويتصل على هذا ويعاتبه كيف تحيل عليه هذا واضح هذا يحصل فالحاصل أنه لا يشترط قبول ورضاء وموافقة المحال عليه تضح لكم هذا إذن من الذي يشترط المحيل والمحال هذان طيب الآن هذا يكفي فيما يتعلق بالحوالة وإذا كان في أشياء ممكن بالأسئلة، ها تفضل كيف رهن الرهن يرهن الرهن أما صاحب الرهن المالك له فإنه لا يجوز أن, يرهن أن يرهنه ولا أن يتصرف فيه تصرفا يضر بالمرتهن المرتهن واضح لا يجوز له بحال من الأحوال وهل يحق له أن يتصرف هو فيه بأن يرهنه عند آخر الجواب لا هذا الرهن ليس بملك له فذاك يأتي ويبيعه يعني مثلا هذا الإنسان قد يوفيه الأول ويقول عطني سيارتي قال والله اسمح لي معليش أنا راهنها عند واحد آخر تجي نهاية السنة وقد لا يوفي وذ يذهب ذاك ويبيعها هذا هذا لا يصح لا يتصرف فيه وإنما هو أمانة عنده هذا الرهن أمانة هذا توصيفه الشرعي ولذلك لو حصل له شيء بتصرفه أو تفريطه فإنه يضمن فإن حصل شيء من غير تفريط فلا ضمان أقل لا بأس يمكن أن يقبل الرهن يقول العوض ولا القطيعة أنا مني بلاقي شيء عندها الآدمي هذا فأنا طالبه 100 ألف وعطاني سيارته لي 25 ألف على الأقل لقيت من وراه شيء فخلني إذا ما وجدنا شيء على الأقل نبيع السيارة ولا نطلع صفر اليدين فيبيعها ويطالبه بالباقي لا ما يسقط لذلك ذكرنا لكم بحقه أو بعضه أو أكثر منه طيب تفضل نعم هذا الحديث يتعلق بباب الإفلاس والمفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده كم عنده وكل الموجودات اللي عنده لما قيمناها وجدناها ثلاثمائة ألف والديون اللي عليه يوم أحصيناها وجدناها خمسمائة ألف فهذا يعتبر مفلس شرعا بغض النظر عن السبب الذي قيل له أطلق عليه أنه مفلس لسبب يعني ما السبب نعم فهذا لا يترتب عليه حكم بعضهم يقول لأنه صار ذا فلوس والفلوس هي أشياء بسيطة من المال لا قيمة لها ولا عبرة بها يقول ما عاد صار عنده دنانير إنما صار عنده فلوس فقط فلوس مو بزينا الآن سمي فلوس الأوراق النقدية والمال لا قديما قال ما أبيعه ولا أو لا أشتريه ولا بفلس الشيء حقير من المال فكأن هذا الإنسان لم يعد عنده لا دراهم ولا دنانير وإنما صار عنده فلوس مثل ما تقول هلل الآن فهذه لا لا تجدي عنه شيئا صار ذا فلوس ويحتمل أن يكون أنه قيل له ذلك أنه منع من التصرف هذا الإنسان المفلس يحجر عليه ويمنع من التصرف إلا في الأشياء التافهة في الفلوس يذهب يشتري خبز أو نحو هذا لكن ما يجي ويبيع أرض أو يبيع سيارة أو يبيع مزرعة نعم وعلى الأرجح أيضا لا يجوز له أن يتصدق بشيء له قيمة ولا تنفذ صدقته ولا يجوز أن يهب ولا أن يوقف يجي ما شاء الله الناس يطالبونه بمئات الملايين وتفاجأ أنه متبرع بأرض ضخمة هذا لا ينفذ، أو لو أنه قال مثلا هذه الأرض أو هذا المبنى هذه العمارة وقف والموجودات عنده لا توفي الديون، فمثل هذا لا ينفذ هذا الوقف لاحظ مع أن الوقف قوي السريان وهو ناجز ومع ذلك الأرجح أن وقفه لا يصح. أي صح لا تبرعه ولا وقفه ولا هبته فهذا الإنسان عليه أن يؤدي حقوق الناس فقد تعلقت بذمته وبماله نعم. على كل حال يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره الآن هذا الحديث نص على أن الإنسان يرجع بماله إذا وجده بعينه عند المفلس بعينه لم يحصل له تغير ولم ينتقل إلى ذمة أخرى وجد هو هو بايع سيارته لفلان بعد مدة ما وفى هذا الإنسان تبين أنه قد أفلس جاء الناس يطالبونه جاء هذا قال هذه سيارتي أنا بايع هذه على حالها فهو أحق بها هذا بالإفلاس بنص هذا الحديث طيب ولو أنه مات هذا الإنسان المفلس هل نقول إن الذمة ذمة, ذمة هذا المفلس الميت قد اخترمت وصار ذلك يتعلق بتريكته وبالورثة واضح فعندئذ لا يرجع إلى عين لا يرجع إلى عين ماله فيأخذ لأن هذه الأموال انتقلت منه الآن وصارت إلى الوارثين في الأصل فعليهم أن يسددوا الديون أولاً. من أهل العلم قال ذلك في حال الإفلاس أخذا من ظاهر الحديث دون الموت دون الموت وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه وضح لكن لو أنه مات اشترى من هذه السلعة ثم مات وليس ذلك ولم يتع... ولم يكن مفلسا فماذا يقال للورثة؟ قد ادفعوا له القيمة لكن الكلام فيما إذا أفلس ومات ووجد هذا الإنسان البائع عين المال عند هذا المفلس الذي مات عند الورثة فهل يرجع به الجواب نعم بناء على هذه بناء على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم والمسألة ليست محل اتفاق على كل حال طيب هل يلحق غير البيع يعني الآن لفظ حديث هنا من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس ما قال الذي باعه له إذا كان باعه له فهو أحق به طيب لو أنه أعطاه إياه على سبيل الوديعة وأفلس هذا الإنسان فهم باب من باب أولى بلا شك طيب لو أقرضه قرضا قال له خذ هذه الصرة من النقود هذه الصرة هذه قرض، فما ذلك الرجل؟ وجدت هذه الصرة متى؟ ما فكت ولا؟ فقال هذه لي، فهنا قرض، ما هو بيع؟ فكذلك هو أحق به لأنه لا فرق، فيستوفي حقه. نعم. و. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في ترجمته قال إذا وجد ما باب إذا وجد ما عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به عند مفلس في البيع والقرض والوديعة وهكذا أيضا في الأشياء الأخرى لو أنه أجره داره أفلس واضح فكذلك أيضا لو أنه عمل معه عقد إنشائي عقود الإنشائية أو إيجارة نقليات مثلا اتفق معه على أنه ينقل طلاب هذه المدرسة بسياراته بأجره كذا وكذا ثم أفلس هذا الرجل وكان قد أعطاه المال ما بعد بدأ بالمشروع أو بدأ بجزء منه ثم أفلس ونظروا فإذا هو ما سحب هذا الشيك إلى الآن والشيك موجود بخطه وتوقيعه ماذا يصنع وإن كان ما بدأ بالعمل أصلا فاخذ هذا الشيك لك وانتهينا واضح إذا كان قد عمل مثلا العقد سنة والرجل اشتغل شهرين فإنه يعطى بقدر عمله واضح ويأخذ ذاك الباقي هو وجد, عمل وجد ما له بعينه عند هذا الإنسان المفلس لو أنه دفع لمواد عقد إنشائي بناء وقال له المواد علي ولك العمل وجاء وأعطاه اسمين وأعطاه كذا وأعطاه كذا وأخذ الرجل وبعدين أفلس فجأة هذا الإنسان المواد كلها موجودة قال هذه أموالي أنا حقيها هذه واضحة جدا ما في أشكال يأخذها لأن وصل ما أعطى هي على سبيل التمليك ولا إنما هي بمنزلة الأمانة التي دفعها إليه من أجل أن يضعها في الوجه الذي طيب تبقى أيضا مسألة الديون المؤجلة هذا الرجل أفلس فجاء الناس الذين يطالبونه أما أصحاب الديون الحال له فهذا لا اشكال فيه لكن لو جاءنا انسان وجاءنا بوثيقة قال انا اطالب هذا اللي الان حجرت عليه افلس انا اطالبه في كل سنة ان يعطيني عشرة الاف ريال كل عام فهنا هل يدخل ضمن هؤلاء ويقال اتفضل أو لا يمكن أن ينظر في الحالة فإذا كان هذا الرجل لا سبيل إلى إلى تحصيله لهذا المال وإعطائه في الحين الذي كان فيه الأجل فإنه يدخل من هؤلاء ويعتبر واضح له حكمهم هذا إنسان عاجز لا يعطيه لا بعد عشر سنين ولا بعد خلاص انتهى أما إذا كانت القضية فقط تتعلق بهؤلاء لأن هؤلاء يطالبون بأموال طائلة وحكمنا على هذا الرجل بالإفلاس لكن هذا بعد سنة سيعطيه عشرة ألاف ورجل سيشتغل خلال هذه السنة ويستطيع يدفعها له فعندئذ إذن يقال له أن تنتظر إلى نهاية العام ولكل حادث حديث جيد والله تعالى أعلم طيب تبون نتوقف ولا صار لنا ساعة طيب نتوقف إذن نسمع منكم أسئلة تفضل نعم لا ترتيب بقدر حصصهم بقدر الأموال. ينظر هذا يطالبه مليون وهذا يطالبه بعشرة آلاف وهذا يطالبه بمائة ألف واضح وهذا الرجل وجدناه يملك مليون ما يقول صاحب المليون عطوني المليون ولا يقول صاحب العشرة آلاف أنا شيء بسيط وهذول يطالبونه ملايين عطوني هالعشرة آلاف موجودة نقول لا ننظر بمجموع المال الموجود وكم هؤلاء الذين يطالبونه كم نسبة دين كل واحد إلى هذا المال الموجود فيعطى بحصته لو قلنا كل واحد منهم يعطى عشرة بالمئة فقط ما في أكثر من كذا واضح فصاحب المليون يعطى مئة ألف وصاحب العشرة ألاف يعطى ألف وهكذا نعم هذا العدل طبعا هو اللي يحتالون ألوان الحيل الأشياء لا تخطر على البال لكن حمنا نقول طبعا هو يدعي الإفلاس كثير كثيرون اللي يدعون الإفلاس بل بعضهم يقول اذهب وقدم عليه شكوى قدم عليه شكوى حتى أنا سأدعي الإفلاس أنا ما عندي شيء قدم عليه شكوى واشتكني في المحكمة أنا ما عندي شيء فيذهب ويشتكي ويقول أنا ما عندي شيء هذه الأشياء مسجلة باسمي وهذا رصيدي في البنك طبعا هو حاط أشياء في بنوك خارجية هو حاط أشياء باسم خواته وإخوانه ومعارف وناس جيد ومرتب أموره كلها يقول كل موجوداتي هذه ثلاثمائة ألف ريال ما عندي شيء آخر وهو عنده ملايين وعنده عقارات بأسماء آخرين طبعا هذا أنت ما تستطيع إلا إذا آتيت بإثبات أن هذه الأموال له استطعت أن تثبت هذا ولكن الناس يحكمون بالظاهر قال هذه موجودات الرجل والباقي حسابه على الله عز وجل فكثير من هؤلاء الذين لا يخافوا من الله عز وجل يحتال ألف حيلة يكون مرتب نفسه قبل هذا وهو يريد أصلا أن يحكم عليه بالإفلاس من أجل أن يتخلص من الحقوق ويقول خلاص يحكموا عليه بالإفلاس ووزعوا هذا المال اللي عندي بي يكون أخذ من هذا مليون وهذا عشرة ملايين وهذا مئة مليون وهذا وأخرتها عشرة ملايين توزع على الجميع وباقي مئات الملايين أخذها هو نعم كيف ما طالبوه ما تكلموا لا خلاص ما يحكم عليه بالأفلاس <تصفيق> إيه بعض العلماء يقولون إذا وق حصل وقت الاستحقاق المفروض هو يبادر يعطيهم فإذا ما أعطاهم يكون مماطلا وبعضهم قال لا قد يكون هذا بسبب ذهول قد يكون بسبب انشغال لأن الحكم عليه بالمطل معناها أن هذا حكم عليه بالفسق يبيح عرضه نعم مطل الغني ظلم حكم عليه بهذا النغش الفاسق جيد ظالم فقالوا قد يكون هذا بسبب ذهول قد يكون سبب تسويف قد يكون يعني ما انتبه للموعد إلى آخره. فلا بد أن يطالب وبعضهم قال يطالب أكثر من مرة نعم حتى يثبت أنه مماطل نعم فعلى كل حال إذا طولب ولم يفي فإنه مماطل فإنه مماطل فإنه مماطل لكن كيف يتبين هذا قال لك أنا خلاص سأعطيك تنتظر ما أعطاك سأتي ليه مرة ثانية لك سأعطيك ولم يعطيك فهذا مماطل لكن قد تأتي إليه وتقوله أعطني ويقول سأعطيك ثم يكون فعلا سيعطيك فهذا ليس بمماطل لكن متى نحكم عليه هو؟ ما ندري ما الذي في قلبه أصلا ولهذا قال بعضهم لابد أن يتكرر هذا ثلاث مرات وبعضهم قد غير هذا اين كيف اش في المفلس يعطى من الصدقة يمكن يعطى هذا من الغارمين يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة <تكلم> <تكلم> تكلمنا على هذا من قبل هو المقصود بالرهن الاستثاق إنه إذا ما أعطاك الحق تذهب وتبيع هذا الرهن وتستوفي حقك لا هو قد يقول لك إذا لم أعطيك أعطيك حقك فهذا لك قد يقول فتستعمله لكن الأصل فيه أنه يمكن أن تبيعه وتستوفي حقك هذا الأصل ف. فالرهن لابد أن يكون مالا أو منفعة أو دينا واضح فهذا الكلب لا يجوز بيعه فإذا لا يجوز رهنه بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار الذين يقولون إن الرهن لا يكون إلا بمال واضح فهذا ليس بمال واضح الذين يقولون إنه يمكن أن يكون بمنفعة لا يقصدون منفعة الكلب إنه الحراسة أو كذا وإنما يقصدون مثل الإجارة مثل يقول لك خذ هذه السيارة رهن إذا ما وفيتك أجرها تبيس هذا أجرها حتى تستوفي يقصدون هذا ما يقصدون منفعة الكلب إنه يبقى عندك وتستعمله في الحراسة أو نحو هذا لا يقصدون هذا الأمر نعم تفضل نعم ما يصح رهن هذه الأشياء لأنها ليست من الأمور التي تباع وتشترى أو ينتفع بها يعطيه بطاقة قلت تفضل هذه رهن بطاقة الأحوال نعم ماذا يستفيد من هذا ما أعطاني قال هذا يحصل حتى محطات البنزين يعطونهم البطاقة يخليها واضح ويعلن فيما بعد أو يطلع أو بأي طريقة نضاعة وانتهى فماذا يستفيده يحصل بهذا الاستيثاق الجواب لا يروح يذهب يبيعها بطاقة يقول جهة خيرية تقصد قناة المجد بمبلغ شهري لتسهيل الخير وتتفق مع من يريدها زيادة ميتين ريال تصرف لمشروع خيري علما أنها تعطيه المبلغ هو يذهب يشترك بالقناة هل الميتين ريال تجوز صورة القضية بهذا الشكل إذا كانوا هم الناس يعني الآن يعطونه المبلغ ويقولون له نقصط عليك هذا ربا يعني إذا كان اشتراك بالمجد تكون بلف ها ألف ومية ألف وثمانمية ألف وثمانمية, ألف وثمانمية ويقولون له بألفين تفضل هذه ألف وثمانمية رح يشترك بالأقصاد ترجع لنا ألفين ريال والمتين ريال هذه المشاريع الخيرية هي لنا بشو يسمى هذا ها هذا عين الربا الجمعيات الخيرية يعني يقع عندهم مشكلات والسبب يعني قلة الفقه يتصرفون تصرفات كثيرة أحيانا يعني لا تقع على وجه شرعي يعني بما نتحدث عن المعاملات والبيوع يأتيك يقول لك مثلا يجري يجرون عقدا مع جهة من الجهات يقولون هذه الصناديق مثلا اللي في الشوارع أو عند المساجد اللي يوضع فيها الملابس كم عندنا مثلا في الدمام من صندوق قولك عندنا في الدمام ستين خزانة هذه اللي توضع فيها الملابس يجرون عقد سنوي مثلا ويقول لك بالسنة ادفع لنا خمس وعشرين ألف ريال والستين هذه تستأجرها منا أجر نأجرها لك سنة تأجر ماذا هو بيروح يجلس فيها الصناديق ولا بيحط فيها متاعه ولا بيتفرج عليها لا هو سيأخذ الذي يوضع فيها هل هذا أجار الآن صار تملك لما يوضع فيها فهذا ليس بأجار الأمر الآخر أصلا كم هذا الذي سيوضع قليل كثير لا يدرى فهذا عقد باطل هذا يحصل وتحصل أشياء أخرى كثيرة يعني من الأشياء اللي تحصل الزكوات زكاة الزكوات الأموال توضع في مشاريع أحيانا استثمارية مو بكل الجمعية لكن يوجد هذا ببعض الجمعية زكاة يقول لك أنا جمع ملايين وأنا ما بغطيها الفقراء دفعة تضيع أنا بحطها مشاريع استثمارية بحط بالأسهم أنا بحطها عند فلان وفلان ثمرون الأموال وأنا بحطها في عقارات أبنى عماير وأجرها على أساس ما قاعد دائما أنتظر صدقات الناس وتبرعاتهم وقد ما تأتيني وقد تتأخر وقد تقل فيكون ويصير كباني لك مشاريع وعماير ودنيا وحاط في الأسهم وخسر ملايين هذه الملايين اللي حطها في الأسهم يضمنها هو اللي حطها لأنه تصرف غير مأذون فيه الزكاة يجب أن تصل إلى الفقير مباشرة فيجب عليهم إما أنهم يأخذون زكاة معجلة ويقصطونها على الفقراء ولا يضعونها في مشاريع تجارية أو أنهم يأخذون وكالة من الفقراء يوكلوا الفقير أن يستلم عنها الزكاة ويتصرف بها عنه فيبدأ هذا يشتري له فيها ثلاجة ويسدد فيها فاتورة كهرب ويقصط عليه كل شهر يعطيه 700 ريال هذا إذا كان وكيلا للفقير وليس بوكيلا للمتصدق الواقع الآن لصاير أن الجمعيات هذه وكيل لمن؟ للمتصدق وقل مثل ذلك في زكاة الفطر يأتون الناس لأيضة العيد وهذا لا يعلنون نحن الساعة 12 نقفل ويأتون الناس ساعة واحدة وثنتين وثلاثة وقبل الفجر وقبل صلاة العيد ويكدسون عند بعضهم أكياس الرز ويقولون بريئة ذمتنا وصلناها لجمعية ما بريئة ذمتكم يجب أن تصل قبل صلاة العيد وهؤلاء ليسوا بأصحاب وكالة للفقراء لكن هذولا ممكن يأخذون وكالة للفقراء من الفقراء ولو أعطوهم إياها بعد العيد شوال بالقعدة فلا إشكال إذا كانوا أخذوا وكالة من طبعا ليش يشرد الوكالة كتابة أقصد أنهم وكلونهم الفقراء بستلامها عنهم وهكذا يقول ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى لا إشكال في هذا مثلا قال من يصدق على هذا فيصلي معه جماعة ثانية والله أعلم صلى الله عليه وسلم